سراقة يقدم الهدايا والهبات ساروا نحو يثرب ساروا حتى ارتفعت الشمس فوق الرؤوس وتصبب العرق عندها تلفت الصديق فأبصر صخرة كبيرة فانطلق نحوها ولما وصلها وجد لها ظلا فسو الأرض وفرش عليها فروة كانت معه ثم دعا نبيه صلى الله عليه وسلم للراحة ولضطجاع عليها ولما غفى صلى الله عليه وسلم انطلق الصديق مجددا يبحث هنا وهناك حتى صادف بعد مسافة الراعي غنم فسأله لمن أنت يا غلام فأخبره أنه لرجل من قريش يعرفه أبو بكر فسأله هل أنت حالب لي قال نعم يقول أبو بكر فأمرته فاعتقل شاتاً من غنمه وأمرته أن ينفض ضرعها من التراب ثم أمرته أن ينفض كفيه فضرب إحدى كفيه على الأخرى فحلب لي أخذ أبو بكر اللبن الدافئ وكان معه قربة صغيرة فصب قليلا من الماء البارد على اللبن ثم عاد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد استيقظ فاستأذنه بلطف اتشرب يا رسول الله فشرب صلى الله عليه وسلم وشرب ولما مالت الشمس قال ابو بكر قد آن الرحيل يا رسول الله فنهضوا وواصلوا رحلتهم فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ولا يلتفت أما الصديق فيكثر التلفت والمراقبة فرأى سراقة يطوي الأرض نحوهم لم يكن معهم سلاح ولا يمكن لسراقة أن يتغلب عليهم لكن أبا بكر خاف أن يصاب نبيه بأذن فقال هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله فأجابه بكل ثقة لا تحزن إن الله معنا لكن سراقة دنا منهم حتى سمعت لاوة النبي كان أبو بكر ومن معه ينتظرون أوامره صلى الله عليه وسلم فلم يأمرهم بشيء فدمعت عينا أبي بكر وقال هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله فتأمل صلى الله عليه وسلم دموع صاحبه وتساءل ما يبكيك فقال أما والله ما على نفسي أبكي ولكن إنما أبكي عليك فدعى صلى الله عليه وسلم بدعاء يقسم الجبارين فقال اللهم اكفناه بما شئت اللهم اصرعه فسمعوا حمحمة الفرس فالتفتوا فرأوا شيئا مرعبا الفرس غارقة إلى بطنها في الرمال وسراقة يقفز عن ظهرها خائفا فزعا يصرخ يا محمد قد علمت أن هذا عملك فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه فوالله لا لأعمين على من ورائي من الطلب سكت صلى الله عليه وسلم فحاول سراقة إغراءه بأمواله المتناثرة بين مكة ويثرب وليؤكد عرضه أخذ جعبة أسهمه ومدها نحوه فقال هذه كنانتي فخذ منها سهما فإنك ستمر بإبلي وغنمي بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك